تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي اَرَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَشِرَاجًا مُّنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا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 قابل ان تمسكون فما لكم عليهم من عده تعتدونها فمدوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي قل لنا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 وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِذْ وهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ وَالْهَشْتَنْتِ حَالِفَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرد وكان الله غفورا رحيما